حاميم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون وفي خلقكم بِآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ فأَحابِك به فأَحْابِهِ الأغَبَدَمَوتِهَا وَتَصْرفِ الذاحِ آياتُ لِقَمعَثلون فأَحْابِهِ أأَغَبَدمَوتِهَا وَتَصْرحِ فلك آياتُ الله َثلهَا عَلَكَ بِالْحَب إلك آيات الله َثلهَا عَلَكَ بِحَف ح سَبأَ حَدثٍ َعدَ اللهَّهِ وَآياتِه يُؤمنون سبأَي حثٍ الله وَآياته ويل لكل افاك افيم ويل لكل افات افيم يسمع ايات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كان لم يسمعها يسمع ايات الله تتلى عليه ثم يسر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب, فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اولائك لهم عذاب مهين اولائك لهم عذاب مهين من وراءهم جهنم من ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا متخذوا من دون الله اولياء ولن يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا اتخذوا من دون الله اولياء ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم هذا هدى, هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم اللههُ الذي سَخخَرَلَكُم البَحرَ للتجرِيَفُلكُ فِيه بأَمررِهِ وَلتَدتَغُلههُ الذي سَخَرَلَكُ البَحَ للتجريةَ لِفُلكُ فِيهِ بأَمرهِ وَلتَتغ وَلتَتَغُ مِ فضلني ولعلمكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه وسخر لكم ما إِ فِي ذَلِكَلَآياتِ لِقَمةَ فَكرُون إِ